بسم الله كتاب اللباس والزينة مسألة في حد عورة المرأة قلت وهي مسألة خلاف بين أهل العلم قديما وحديثا وعليه ينبغي مراعات المقدمات الآتية في هذا المشهد.المقدمة الأولى أنها ليست مسألة إجماع فلا يعد القائل بجواز كش في وجه المرأة ويديها مقالفة للإجماع. خارجاً عن اجماع الامة المسلمة بل المتفق عليه ان جسدها كله عورة الا من الخلاف في ماذا في الوجه والكفين بل بل ان قول جماهير اهل العلم بجواز كشف الوجه والكفين وليس العكس كما يعتقد كثيرون لبه هذه المقدمة الأولى لا يعد القائل بجواز الكشف الوجه والكفين خارجاً عن الإجماع بل العكس لو قرأت في فقه المذاهب لو وجدت أن قول الأكثرين من أهل العلم ومشروعية كشف الوجه والكفين، يبقى القائل بذلك يعد موافقا لقول الجمهور أصل فلا يدعي أحد الإجماع ولنعتبر بما قال الإمام أحمد في الباب من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدريه لعله مختلف ومدريه لعله مختلف، وفي ذلك احتياط من الإمام، احتياط من الإمام أحمد، أو نصيحة من الإمام في الاحتياط في هذا الباب من إثبات الإجماع. إيش معه؟ الكرسي كرسي من إثبات الإجماع، المقدمة الثاني ولا يعد القائل بجواز كشف الوجه والكثين داعية إلى السفور والفجور أو داعية إلى السفور وتبرج إذ أن كشف الوجه ليس داخلا شرعا ولغة أو ليس داخلا شرعا في معنى السفور ولا في معنى التبرج ولا ينبغي وضع المصطلحات الشرعية في غير موضعها وإسارة الناس على القائل بهذا من غير مبرر شرعي لأن بعض الناس بيضع المصطلحات في غير موضعها ويهيج الناس نعم بقولي بأن هذا مخالف لل للإجماع وأين الإجماع ناق؟ بقول بأن هذا يدعو للتبرج والسفور كأن القائل بكشف الوجه والكفين يدعو الناس إلى لبس القصير من السّياب أو يدعو النساء إلى لبس الموضة من السّياب وما يقول بهذا أبد؟ صحيح قلت أو يعد القائل باستحباب الوتر؟ قائلة. بترك الوتر يا لو سألني رجل الآن ما تقول في الوتر أقول سنة في قول الجمهور وليس بواجب هل يقول رجل هذا رجل ينهى الناس عن صلاة الوتر هل يقول قائل هذا رجل يدعي الناس الى ترك سنة مؤكدة من سنن الشريعة اهلتا انا ما قلت بهذا حكم الشرع انه سنة مؤكدة صحيح بل اقول بان تارك الوتر ابدا هو رجل سوء كما قال الامام القيم وان الاحب والاكمل هو ستر المرأة لوجهها ولكن النزاع ولكن النزاع في لحوخ الإثم بها إذا كشفت وجهها وكفايها لما المقدمة الايه؟ الثانية المقدمة الثالثة ليس القول بكشف الوجه والكفين قولا بمشروعية مفطلح على تسميته بالحجاب المتبرج هذا لان بعض الناس يفهم لما يقول يجوز الوجه والكفين يقول لك دجوز إيه؟ لبس المرأة للبنطال دجوز لبس المرأة للجيبة دجوز لبس المرأة للايه؟ للاشربات المزينة والكلام ده انا ما قلت بهذا لازم القول إذ أن لازم القول ليس به ليس بقول إذ أن لازم القول ليس به بقول والقول بكشف الوجه والكفين هو قول بستر جميع البدن ما عدا ذلك او ما عدا الوجه والكفين انظر شوف الاختلاع حاجة صحيح على نحو شرعي على نحو شرعي مما سيأتي ذكره بعد في شروط الجلباب الشرعي وذلك الشيخ الألباني ماذا فعل في كتابه جلباب المرأة المسلمة ها؟ وضع شروط الليه؟ الجلباب الشرعي لكي لا ينفس بعضه من يقول لك ده الرجل ده بيجوز ليه الضيق من الثياب أو كذا أو البنطل أو الآخر وما يقولوا بها. يبادل مقدم رقم كم؟ مقدم الرابع. ماشي لا لا رابعا شروط الجلباب الشرعي الشرط الأول. أن يكون ساترا لجميع البدن <تصفيق> عاد الوجه والكفين لقوله تعالى يدنين عليهن من جلاب بهن الشرط الثاني أن يكون كثيفا غير رقيق لأن غاية الحجاب الشرعي هي الستر والرقيق ليس ساترا ولا حجابا لأنه لا يمنع رؤية ولا يحجب بصرا الشرط الثالث أن يكون واسعا فضفاضا لا يقش مبدنا ولا يظهر ولا يظهر مواضع فتنة وفي ذلك قوله عليه الصلاة والسلام صنفان من اهل النار لم اراهما فقال نساء كاسيات عريات فهم كاسيات في الصورة عاريات في الحقيقة لما كان الثوب لا يخفي عورة ولا يستر بدنا فكانت الحقيقة انها عارية فكانت الحقيقة انها عارية يدل على هذا ما جاء في تمام الرواية رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة يعني رأسها تلف شعرها تحت الخمار فيكون مائلًا كرأس, كرأس الجمل كرأس الجمل الشرط رقم كم الرابع ألا يكون معطرا ألا يكون الثوب معطرة؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اعترت المرأة فمرت على القوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. الشرط الشاذث. يعني لو ما فيش القصد ده طيب اعرب بقى ليجد من ريحها اعرب الفعل المضارع هنا ها مجزوم مجزوم بايه بحذف النون ماشي ده مجزوم ولا منصوب طب ما هو يجزم وينصب بحذف النون ما... ما هو يجزم وينصب بحذف النون هل هنا الفعل مضارع مجزوم ولا منصوب منصوب بلام التعليم طب ايه الفرق بين المجزوم والمنصوب هنا لان هنا في شبه تارث هل هي لو استعتارت وخرجت ليس على الشر ايه هو الشر ليجد من ريحها يعني خرجت وليس في رأسها ان يجد الناس من ريحها لا تكونوا آثمة شوف لو سلمت لك بهذا ما تفعل المرأة إلا ليجد الناس مريشها وأين تلك المرأة التي تتعطر وهي تخرج من بيتها وليس من قصدها أنها تتعطر لهذا بل المرأة ما تتزين أصلا إلا لهذا صحيح طيب الجواب قلنا الشرط رقم كم سادس ألا يشبه لباس الرجال الله أكبر ما شبه لا بأس عليك الخامس ألا يشبه لباس الرجال لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو للعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل رجل يلبس لبسة النساء او لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل ولعموم الناهي الشرع عن تشبه الرجال بالنساء فيدخل في هذا الباب التشبه بهن في ماذا الشيابة كما ان ذلك يعد نوعا من انواع التخنس وقد لعن الشرع المتخنسين والمترجلات الشرط رقم كم السادس الا يشبه نسائك لباس الكافرات لعموم الناهي الشرعي عن التشبه بغير المسلمين، كقوله عليه الصلاة والسلام. من تشبه بقوم فهو منهم. الشرط السابع أن يكون لباس شهرة لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من لبس لباس شهرة ألبسه الله سوب مزلة يوم القيامة اه اه صحيح من ضعفها في من تعلم من العلم؟ هذه مشكلة تحتاج إلى رد وفصل واضح؟ هل كيف تحتاج إلى رد وفصل؟ ها؟ إذا, إذا, إذا ضعف من تذكر الآن حديثا وحسنه الشيخ الألباني ماذا تفعل؟ بقول مين؟ لا هذا كلام محل الاتفاق ما الدليلك عليه إن لو اختلف الصحيحان مع غيره من الكتب قدم ماذا صحيح صحيح ولا تستسرني على أمر طالما أكتمه في نفسي الشرط السامن الضابط ان يكون ما افعل الان رجل فيه شركاء متشكسون ها الضابط في المسألة ان يكون اولا ممن يعرفنا به من خصوصيات هؤلاء كمثل الموضة تمام هذا داخل في باب التشبه واضح طيب الشرط رقم كم ما احنا قلنا ما ذكرنا الحديث من لمس سوب شورة في الدنيا البسه الله سوب مزلة يوم القيامة ثم الهب عليه فيه نارا الشرط الاخير ان ألا يكون زينة في نفسه ألا يكون زينة في نفسه لقوله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن لأن لولا لبست ثوبا في نوع من الزينة يبقى لم تحقق المعنى الشرعي للجلباب صحيح لأن الأصل في الجلباب أن يصرف أبصار الناس عنها وأن يحجبها عن أعين الناس لكن لبست شوب شهرة أو شوب ماذا أو شوب دين، هذا استشرف ماذا أعين الناس إذا المقدم رقم كم المقدم رقم كم المقدم الخامسة هي القادمة ذكرنا أربع مقدمات الآن بارك الله فيكم يعني أمهلوني هذا اليوم لأسباب تتعلق بالرد على القا يعني بفصل الخطاب في هذه المسألة. وانتظر حتى ترد. طيب اسمعنا. هنا نبدأ في عرض أقوال أهل العلم أو في مقدمة الخامس أقول معنى الخمار، معنى الخمار، والخمار في اللغة هو ما يطلق على غطاء الرأس. لا يشمل الوجه قال في المعجم ومنه خمار المرأة ومنه خمار المرأة وهو ثوب تغطي به رأسها قال الراغب لكن الخمار في التعارف اسما لما تغطي المرأة به رأشها وجمعه وجمعه خمر وقال تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن وهذا حديث مسلمة رضي الله عنه أنها كانت تمسح على خمارها، فليفهم منه أحد أنها تمسح على وجها؟ اللهم لا، وكذا حديث لا يقبل الله صلاة حائذ إلا بخمار أو بدرع وخمار، فلم يقل القائل بأن بأنها تغطي ماذا وجهها بهذا الخمار؟ لانعقاد الاجماع على مشروعية صلاتها بماذا كاشفة عن وجيها يبا احنا بنؤكد ان لفظة الخمار شرعا ولغة لا تشمل ماذا الوجه لان اذا حصل غلط من بعض اهل العلم ان فسر آيات الخمار بانها ايه بانها تشمل سترا ايه معتمدا على ماذا على اصل كلمة ايه الخمر في اللغة وهي الستر لما يضربنا بخمرنا يعني يسطرنا أنفسهن سطرا كاملا قلنا لا أن لفظة الخمار على المعنى الشرعي لا تشمل الوجه صحيح؟ قلت ويشهد لهذا قوله مروها فلتركب ولتختمر والتحج ولا يقول قائل بأن الخمار هنا يشمل ستر له الوجه، إن لو قالوا يشمل ستر الوجه لا خالفوا ماذا أصلا شرعيا هل تختمر من المحرم صحيح قلت وهذا العرف يفرق بين الانتقاب والخمار أو بين النقاب والخمار فالنقاب هو ما يستر الوجه والخمار هو ما يستر الرأس يبا هذا المقدم رقم كم؟ المقدم السادس آية الأحزاب وينبغي التفريق بين آيتي الأحزاب وهي الأولى الأولى بين آيتين الأحزاب الأولى في وجوب الحجاب والثانية في وجوب الجلباب قال ابن تيمية رحمه الله آية الجلابيب عند البروز من المساكن عند الخروج آية الجلابيب عند البروز من المشاكل، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساك وعليه لا علاقة لآية الحجاب بماذا؟ ها؟ بمسألة ستر وجه المرء ومن هنا أخطأ من أطلق على الجلباب حجابا زي الشيخ الألباني لما أطلق على الكتاب مسمى إيه ها؟ جلباب المرأة المسلمة كله عمال يؤلف يقول إيه حجاب المرأة المسلمة هذه التسمية خاطئ إن هنا يعني شيخ ابن عثمين نفسه فرق بين آياتي الجلباب وإيه تمام فآية الحجاب بشأن المرأة وهي في دارها غير متجلببة ولا مختمر فلا يجوز لها أن تبرز للسائل فآية الحجاب في شأن المرأة وهي في دارها حيث تكون غيرا متجلببة ولا مختمر عادة طبعا فلا يجوز لها أن تبرز للسائل وأن تحدثه من وراء حجاب أما آية الجلباب، ففي صفة لباس المرأة عند خروجها. والجلباب لغة، والجلباب لغة يطلق على ما تلتحف به المرء فوق ثيابها، ولا يدخل الوجه، ولا يدخل الوجه في حد الجلباب شرعا ولا يدخل الوجه في حد ماذا الجلباب شرعا المقدم رقم كم السابعة اقوال واهل العلم في ستر وجه المرأة الامام ابن حزم مراتب الاجماع الامام ابن حزم في مراتب الاجماع واتفقوا على أن شعر الحرّة وجسمها وجسمها حاشة حاشة وجهها ويديها عورة حاشة وجهها ويديها عورة واختلفوا في الوجه واليدين حتى أصفارها واختلفوا في الوجه واليدين حتى أصفارها عورة أم لا؟ قال الإمام ابن هبيرة الحنبلي اختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدها اختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدها قال الإمام أبو حنيف رحمه الله كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين قال مالك والشافعي ورواية عن أحمد كلها عورة الا الوجه والكفين قال ابن قدام لو كان الوجه والكفين عورة لما حرم سترهما لا حرم ستر استغفار لما حرم ستر لم حرم سترهم ولان الحاجه تدعو نعم لم يحرم سترهم لم يحرم سترهم لأن في خطأنا في الكتاب لم يحرم ستره ده لو كان الوجه والكفين عور، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه واليدين والشراء والأغزي ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه واليدين للبيع والشراء والأغزي والعصاء نقل الإمام على الدين المرداوي الصحيح من المزه يعني مذهب بأحد الصحيح من المزه أن الوجه ليس بعورة المقدم رقم كم؟ تاسعة؟ سامنة والتاسعة طيب تعالوا بنا إلى القول الأول القول الأول نقول قول الأول أمني لبارك الله فيكم ما عندنا وقت اليوم. أنت وح هنا خلاص انتهينا من المقدمات. القول الأول المرأة عورة إلا وجهها وكفيه. ولا نبدأ بقول الوجوب نبدأ بقول الوجوب يبقى نقول القول الأول المرأة كلها عورة. يجب عليها ستر بدنها جميعه وهو رواية عن أحمد وقول لأبي حنيفة على شرط الجمال والفتن يعني أبو حنيفة قال بالوجوب ولكن على شرط ماذا أن تكون جميلة أو أن تكون مفتنة وأستدل عليه بالأدلة الآتية. الدليل الأول: قول تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وجه الدلالة. قوله إلا ما ظهر منها قوله ولا يبدين زينتهن يعني جميع البدن لأن بدن المرأة زينة واستدلوا على هذا التفسير بما روي عن عبد الله بن عباش أنه تأول الآية بكشف عين واحدة وهذا تأويلا ما ظهر منها يبقى إذن لهم من هذه الآية أو في هذه الآية وجهان للدلالة على عدم وجوب أو على وجوب ستر وجه المرض الأول قوله ولا يبدين زنتهم ولا شك أن المرأة كلها إيه أن المرأة كلها عورة وجه، واضح. ثانيا قولهم إلا مزار منها يعني عينا واحد. لما صح عن عبد الله ابن عباس أنه فسر الآية هكذا، ونجيب على هذا قلت لأنهم رؤيا قلت رؤيا عبد الله. قلت ويجاب عن هذا الدليل بالأجوبة الآتية الأول أن الأثر المروي عن عبد الله ابن عباس ضعيف بل ومنكر للتراب في متنه وأنه من طريق ابن لهيعة وهو ضعيف الشديد الا في روايته عن العبادلة وليس هذا الاسر من روايته العبادلة يا اخي ليس المقصود بالعبادلة ابن عباس ابن عمر المقصود بالعبادلة عبد الله بن المبارك عبد الله بن زيد ابن يزيد عبد الله بن وهم حي المقصود بروايته عن العبادلة يعني عبادلة الصحابة مقصود برواته أن العبادلة عبادلة الرواية يعني لو روى عن ابن لهي عبد المبارك فحديثه إيه؟ حسن أو روى عنه عبد الله بن يزيد أو روى عنه عبد الله بن وهب لأن هؤلاء الثلاثة رووا عنه قبل أن تحترق ماذا؟ أوراق وكتب فلما احترقت أوراق وكتب صار يحدث منين؟ من صدر فاختلطت الرواية من قال هذا طيب واضح الآن قلت وأن أولى منهما صح عن عبد الله بن عباس ما روى أبو داود بإثناد صحيح أنه قال تدني الجلباب إلى وجهها تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به على وجهها ولا تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به على وجهها نعم تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به على وجهها واضح اشكال نعم تدنيه هكذا على وجهه دنوه على وجهه ولا تضرب به على وجهه نعم طيب اشكال ودفع قالوا قد صح عن عبد القالوا قد صح عن عبد الله بن مسعود أنه فسر ما ظهر منها بالسياب وهذا الأثر لا يخلو من مقال لأنه من رواية أبي إسحاق الشبيعي وإن صح لأن الراوي عنه شعبة لأن أبي إسحاق أبا إسحاق وإن كان مدلسا إلا في رواية من شعبة عنه لأن شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاثة أم أبو إسحاق وقتاد والأعمر أم أبو إسحاق وقتاد والليه فكيف نجيب على هذا الإشكال أصر صح أن ابن عبام ابن مسعود فسر الآية إلا مزارة منها يعني الثياب نعم ماشي غير مثل من مثل ما انت ماشي ما هذا لما سبق ان هو يقول بناخذ بتفسيره نقدم تفسير عبد الله بن عباس على ابن مسعود امم هذا جواب قوي جدا لكن هو يحتاج الى تفصيل نقوله إلا ما ظار منها ده استثناء صحيح الاستثناء ده منفصل ولا متصل لا أصلي في الاستثناء أنه إيه أنه متصل واضح أصلي في الاستثناء أنه متصل طيب لو قلنا لا يبدينا زينتهن يعني لا يبدينا أبدانهن إلا ما ظار منها والوجه والإيه والكافين ما يكونش السياب أبدا، لإن لو قلنا بالسياب يبقى خرجنا الاستثناء هنا عن معناه اللغة، والاصط لا لابد من إعمال المعنى اللغة والاستثناء. طيب والجواب عن أثر عبد الله بن مسعود من وجوه الأول أنه قد فسر التفسير الصحابي حجة رف أنه قد فسر الآية ستة من الصحابة. إلا ما ظار منها يعني الوجه والكفاي وهم عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر وعائشته وعائشته وأنس وأبو هريرة والمسور ابن مخرمة رضي الله عنهم أجمعين وتفسير هؤلاء يقدم على تفسير ابن مسعود لأسباب تتعلق أولا بالعدد إنهم أكثر ثانيا لأنه يمكن صرف تفسير ابن مسعود إلى معنى أنه قصد بقوله الثياب يعني الزين الظاهرة وهي التي ليست من ارادة المرأة في شيء وهذا جمع حسن قلت ثالثا ويقدم تفسير الستة على ابن مسعود لأنه يلتقي مع أصول عام كإجماعهم بكشف الوجه في الصلاة ثالثا ثالثاً. ولا رابعا رابعا ولو قلنا بأن الزين هنا بأن إلا ما ظار منها يعني الثياب لما أصبح الاستثناء في الآية أي معنى لأنه بطبيعة الحال يصر خامسا ان كبار المفسرين من التابعين ان كبار المفسرين من التابعين قد فسروا الآية بالوجه والكفين كعطاء ومكحول والحسن عطا ومكحول والحسن بن محمد، وهؤلاء أعلموا بالاختلاف في التفسير، فلو كان خلافا على الحقيقة لنقل عنهم. يبا هذا يقول أن تفسير عبد الله بن مسعود لم يخالف السلف لأن هؤلاء الثلاثة أعلم بالخلاف تأول الآية على الوجه والكفين أيضا وهم أعلم بالخلاف في التفسير الدليل الثاني عندهم قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن قالوا بأن الخمارة هو غطاء الوجه والرأس وثانيا قالوا بأن وضع المرأة الخمارة على جيبها يعني فتحة الصدر يستلزم تغطية الوجه فما صح عن عائشة رضي الله عنها في تأويل هذه الآية شققنا مروطهن فاختمرنا بها وقال ان المرأة امرت بسدل الخمار من رأسها على جيبها، بسدل الخمار من رأسها على جلبابي، على جيبها لتستر صدرها. يبقى هي مأمورة بسدل الخمار على جيبها لكي تشتُر تستر ماذا صدرها؟ قال فهي مأمورة ضمنا بستر ما بين الرأس والصدر. اللي هو إيه؟ الوجه والرقبة. فلا بد إذن من تغطية الوجه بتحطية الصدر والجواب أن الخمار وإن كان يستعمل لغة في غطاء الوجه والرأس لقنه الأغلب في الاستعمال اللغوي أنه غطاء الرأس قلت ثانيا بأن لفظ الخمار في الاستقراء الشرعي لو رجعنا لفظة الخمار وورود لفظة الخمار شرعا هنجدنا لا تشمل الرأس هات كل الأحاديث التي جاء فيها ذكر الخمار لا تجد فيها ستر الوجه استغفر الله أن الاستخراء الشرعي لأحاديث الخمار ليس فيها ستر الوجه بما يدل على أن المعنى الشرعي له هو ستر الرأس للوجه ثالثا أن قولهم إن ستر ما بين الرأس والصدر يستلزم يستلزم ستر الوجه قلت ليس بلازم لا من جهة الشرع ولا العرف ولا اللغة وذلك كما جاء في حديث سيد عائشة رضي الله عنه فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي ولحديث فاطمة بنت قيس إنك إن وضعت خمارك لم يراك وأما قول السد عيشة شققنا مروتها فاقتمنا بها هذا ليس صريحا في ستر الوجه قصوا وفي بعض الروايات فاعتجرنا بها وأصل كلمة الخمار لغة يدور مع الرأس وما يغطيها ويلزم في هذا الباب التفريق بين الخمرة والخمار كما قال ابن منزور والتشويت بينهما خط ولا يستدل على الشرع بما جاء في بعض الشرع. الشعر نور الخمار ونور خدك تحته نور الخمار ونور خدك تحته عجبا لوجهك عجبا لوجهك كيف لم يلتهب عجبا لوجهك كيف لم يلتهب فيجاب على هذا بأنه لا حجة بمثل هذا الشعر الخيالي ولا يؤخذ منه حكما شرعيا كما هو معلوم وإلا فكيف وصفها بأنها مليحة إلا أن يكون قد رأى وجهه لأنه هو عنوانه للجماعة واضح الدليل الثالث عندهم قول تعالى يدنين عليهن من جلاب بهن فقالوا وجهوا الدلال من الآية ما صح عن عبد الله بن عباس أو ما أثر عن عبد الله بن عباس أنه أمر أنه أمر أن يغطين وجوههن ولا يبدين إلا عينا واحدا وقالوا أيضا الوجه الثاني عندهم من الدلال أن الجلباب في اللغة ما غط الجسد كله لا بعضه إذا الوج الوجه الثاني الوجه الأول احتجوا بتأويل من عبد الله ابن عباس للآية الوجه الثاني أنهم احتجوا بماذا احتجوا بأن معنى الجلباب في اللغة هو ما يغطي البدن جميعه أو كل ثالثا قالوا بأن الدنو والإدناة لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. فإن أمر بإدناة الجلباب على الجيب، فإن أمر بإدناة الجلباب على الجيب، لزم من هذا أن يغطى الصدر. إذا هذه وجوه ثلاثة للدلال من هذه الآية. على وجوب ساتر الوجه عندهم قلت جوابا أما الأول فأثر عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي أخرجه ابن جرير هو من طريق عبد الله بن صالح وهو كثير الغلط. كما كان له كما كان له وراق سوء يعني عبد الله بن صالح هذا كان له وراق سوء يقتب له حديثه يدخل فيه ما ليس منه يبا اجتمع في الحديث ماذا في الأثر ماذا علتان ضعف عبد الله بن صالح وكاتبه الوراق وراق السوء الذي كان يدخل في كلامه ما ليس منه قلت وهو منكر لما صح عن عبد الله بن عباس عند أبي داود في تأويل الآية تدني الجلباب إلى وجهها تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به على وجهها يعني. أما الوجه الثاني للجواب أن نفذ الجلباب في الآية, في الآية أن نفذ الجلباب لغة هو ما تغطي بالمرأة رأسها وظهرها وصدرها كما قال ابن الأسير وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد لتلبسها أختها من جلبابها وقد جاءت روايات على أنهن على أنهن كن يكشفن وجوههن في صلاة العيد وخضبة العيد كما في حديث المرأة فقامت امرأة سفعاء الخديث الوجه الثالث ان لفظة الاذناء لغة هي بمعنى القرب ويقال دنوت الامر يعني قاربته وليس لها تعلق من قريب او بعيد وليس لها تعلق من قريب او بعيد بتغطية الوجه يبقى يدنين عليهن من جلاب بهن ما لهش علاقة بالتقطيع إنما هنا الادناء بمعنى له بمعنى القرب الدليل الرابع استدلالهم بالآية من سورة النور والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وأن يستعففن خير لهن فقال العلامة ابن عثيمين والمقصود بوضع استيابها هنا هو ما يغطي الوجه والكثين هو ما يغطي فتضع ما يغطي الوجه والكثين فلما كان الحكم مخصوصا بالعجائز فلما كان الحكم مخصوصا بالعجائز دل ذلك على أن الشواب يغطين بمفهوم المخالفة يبقى فهمت من أين جئ بالدلالة الآية قالت يضعنا ثيابه فقال يضعنا ماذا يبا يضعنا ما يغطي الوجه والإيه إذا لا من أحد أن يضعنا ما فوق ذلك واضح فإذا كانت العجوز تضع ما يغطي الوجه والكفين يبقى إذن الشابة تغطي الوجه والكفين هذا ما قاله العلامة ابن عثيمين. قلت نجيب عن هذا بأجوبته. وأن المقصود بوضع أولا أن المقصود بوضع ثياب المرأة القائد. هو اباحة اظهار ما يزيد على الوجه والكفين كما صح عن عروة انه قال دخلت على فاطمة بنت, أبي بنت علي بن ابي طالب ورأيت في يدها خاتما وفي عنقها خيطا في خرج فيكون معنى وضع الثياب يعني بعضه الذي يغطي العنق او الذي يغطي الكعبين قلت شانيا ذاك أن لفظ النقاب ليس داخلا في معنى الثياب أو لفظ الثياب لا يشمل لفظة الثياب لا تشمل الانتقاب لأن لفظة الثياب أعم كما هو معلوم شارحا أن ذكره هو من دلالة المفهوم وسيأتي نقضه بدلالة المنطوق الدليل الخامس استدلال بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المرأة أوره قلت أو قالوا بأن المرأة عورة يعني من من رأسها إلى قدميها فيكون وجهها عورة يجب ستره ويجاب عنه بأجوبة أما الأول أن الحديث مختلف على وقفه ورفعه لأنه من رواية عمر بن عاصم يرويه همام عن قتاده عن مورق عن أبي الأحوص وخالف سليمان التيمي فرواه عن أبي الأحوص مباشرة يبقى الوجه الأول إن الحديث في نظر في ماذا في وقفه وماذا ورفعه فعليه لو كان منقوفا لما كانت فيه حج الوجه الثاني للجوان عنه جاءت ادلة كثيرا متكاسرة بجواز اظهار الوجه والكفين بجواز اظهار الوجه والكفين فتكون ادلة هذه الأدلة مخصصة لعموم هذا الحديث لو صح مرفوعا الوجه الثالث قوله المرأة عورا كمثل قوله الحج عرف وفي قوله الحج عرفاه لا ينفي ذلك. أركان وواجبات وسنن أخرى فقولنا المرأة عورة لا ينفي أن ما في جسدها أن بعض جسدها ليس بعورة هذه وجوه أربعة وخمسة للرد الدليل السابش استدلالهم بحديث السيدة عائشة عند البخاري أن صفوان بن المعطل جاءها فرآها نائمة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون فقالت فاستيقصت على استرجاعه فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل آية الحجاب فقال وجه الدلال منه أن آية الحجاب ألزمتها بستر الوجه بما يدل على وجوبه وجوب ستر الوجه بآية الحجاب والجواب عنه من وجوب أما الأول أنها حكاية فعل وحكايات الأفعال لا يثبت بها واجب شرعي ثانيا أن دلالة غيره أظهر من دلالته كما سيأتي أن دلالة غيره مما ينقضه أظهر من دلالته فتقدم دلالة الأظهر ثالثا أنه قد سبق أن آية الحجاب لا تعلق لها بستر وجه المرء أو بدنها إنما تعلق آية الحجاب بما بما أنها تبرز للرجال الدليل السابع استدلالهم بحديث أسماء بنت عميس عند الإمام الحاكم رحمه الله تعالى أو أسماء بنت أبي بكر انظروا ولعله عن أسماء بنت عميس قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال كنا نغطي وجوهنا من الرجال ونمتشت قبل ذلك يعني في الإحرام نعم بنت عميس قلت والأثر وإن كان صحيحا لكنه لكنه لا يفيد وجوب ستر الوجه لأن تذكروه هو هو فعل لهن والفعل لا يثبت به الوجوب وإن كان يثبت به الكمال والاستحباب ثانيا ما صح عن علي رضي الله عنه يرد دلالة الوجوب ما صح عن علي رضي الله عنه يرد دلالة الوجوب في هذا الأثر إن وجدت إن وجدت فقال علي المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت فقال علي المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت وتزدل على وجهها إن شاءت وهذا هو الوجه الثاني، الوجه الثالث وإن كان الحديث من المرفوع الحكم، فقد عارضه من المرفوع القولي والفعلي او من المرفوع الصريح ما هو اقوى منه فيقدم عليه الدليل السام عنده حديث الترمزي من حديث ام سلمة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وميمونة بالاحتجاب عن عبد الله بن أم مكتوم وهو الحديث المشهور أفأنتما أو أنتما عميواني قلت. وهو ضعيف إذ أنه من رواية نبهان وهو مجهول الحديث ولا متابع له ثانيا أنه عارض ما هو أقوى منه كأمره أنه عارض ما هو أقوى منه كأمره فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت من عبد الله ابن مكتوم. مكتوب كيف يحجب أم سلم عنه بينه وقال لفاطمة اعتد عنه تضعين ثيابك هناك صحيح فلا يراك لكنه هي تراه فلم يأمرها بالاحتجاب عنه بل أمرها أن تقيم عنده الوجه الثالث وإن لم يكن وإن لم يكن من تقديم أثر فاطمة أمكن الجمع أمكن الجمع بأن هذا مخصوص بامهات المؤمنين الدليل التاسع عندهم حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان لحدا مكاتب من المكاتب؟ العبد لا العبد الذي كتبت له ورقة بعذقه اللي عنده اسم كاتب مش مكاتب. وكانت وكان عنده ما يؤدي، فلتحتجب منه. قلت والحديث من رواية نبهان وقد ذكر حاله آنفا وقد قال الشافعي لم أرى من رضيت من أهل العلم لم أرى من رضيت من أهل العلم يحسن هذا الحديث ثانيا أنه لو صح لكان محمولا على عدم جواز نظر المكاتب الى وجه مولاته وكفيها لما صار بالمكاتب حرا اجنبيا عنها واضح يبا الحديث هذا بشأن من المكاتب لا يعمم ان يجب عليها ان تحتجب عن المكاتب ليه ليس لان الحجاب عليها فرض عنه انما لانه صار ايه صار حرا لا يجوز له أن يراها وأن يرى وجهها ولا كفيها وكذا ثالثا أنه قد عرض ما هو أصحه منه وأصرح مما يسخط دلالته الدليل العاشر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين فقالوا بأن النهي عن لبس النقاب والقفازين حال الإحرام هو إجاب هو إجاب للانتقاب وستر الوجه او هو اجاب لستر الوجه والكفين بمفهوم المخالفة كيف قالوا هنا لما قال لا تنتقى المحرم ولا تلبس القفزين يبقى الناهي يفيد الامر بماذا بضد ناهي عن شيء امر بضده فلما نهى عن ستر الوجه او الانتقاب والقفزين عن الانتقاب زيني يبا هذا أمر به ما غير لحرام غير صحيح؟ قلت والحديث وليس من شرق عند الأصوليين أن الأمر بشيء نهي عن ضده أو أن النهي عن شيء أمر بضده ليس بلازم عند الأصوليين يعني يمكن أن أنهاك عن شيء ولا يلزم من هذا أن تكون مأمورا بماذا بضده لما أقول لا تشرب الخمر هل تفهم منها وجوب شرب الماء ما يفهم منها أحد من هذا كما نهى في الإحرام عن العمامة والقلانس هل هذا أمر بالعمامة في غير الحج هل هذا أمر بالقلانس في غير الحج يلزمهم فإن قالوا ليس أمرا قل نيب ليس أمرا هذه بتفك ثالثا أن هذه دلالة إيش مفهوم وقد عارضها من النصوص ما هي دلالة نص ومنطوق ما هي دلالة نص ومنطوق ويا ويأولى منها الدليل الحالي عشر استدلالهم بحديث سيد عائشة عند ابن ماجه ماجة النصفية رضي الله عنها لما تزوجت تنكرت وتنقبت قلت والحديث ضعيف إذ هو من رواية علي بن زيد بن جدعان علي بن زيد بن جدعان وفيه المبارك ابن فضالة وهو موصوف بالتدليس كما فيه ام محمد زوجة زيد وهي مجهولة ولا يصلح للترقية بشواهده لأن الشواهد من رواية الواقذ الكذاب لأن الشواهد من رواية الواقذ الكذاب أو هي من رواية عبد الله بن عمر العماري وهو ضعيف يبقى الحديث هذا لا يرقى، لأن الشواهد ماذا لا ترقيه لأنها من رواية الواقذ الكذاب المتروك، من رواية عبد الله بن عمر العمري الضعيف كما أن ضعف الحديث ماذا قوي ففيه مدل. ومجهولة وضعيف وهذه ثلاثة وإيه؟ علل لا يمكن أن ترق قلت الجواب الثاني أن الحديث ليس فيه من, من الإلزام والوجوب هو قال في الحديث النصفية إيه؟ تنقبت ليس في الحديث من الإلزام والوجوب لأنه من حكاية الفعل هي بتحكي فعل الصفية هل حكاية الفعل يفيد الوجوب ها لما أقول شرب النبي صلى الله عليه وسلم كذا او اكل التمر بكذا هل يفيد من هذا انه يجب علينا جواب لا سالسا ان الحديث معارض بما هو اقوى منه من دلالة النفس والمنظور الدليل الثاني عشر استدلالهم بحديث السيدة فاطمة لما جاءت فقال لعلك بلغت معهم الكدى الكدى يعني الكدى المقابل فقال الرواه نظنه لا نظنه عرفها لا نظنه ايه عرفها فقالوا وجه الدلال منه قولهم لا نظنه عرفها لانتقابها ولستر وجهها يعني قالوا لم يعرفها لانها كانت سترة لماذا طيب هل هذا يفيد وجوبا قلت وجواب عليه من وجوه أما الأول فهو ضعيف إذ هو من رواية ربيعة بن سيف قال البخاري رواء حاديث لا يتابع عليها الوجه الثاني أنه يحكي فعلا على فرض أنها كانت منتقبة أو ساترة لوجها أنه يحكي فعلا وحكايات الأفعال لا تفيد الوجوب والحتم والإلزام الوجه الثالث قولهم لا نظنه عرفها ليس صريحا في أنها سطرت وجهها كم دليل الآن 12 الدليل الثالث عشر استدلال بحديث سلمة رضي الله عنها كعبية كشف وبناه الإسلام المرأة أن تضرب برجلها ليسمع صوت ليسمع صوت خالها فقالوا فبخياس الأولى تصطر وجهها وجوبا وإلزاما ويجاب عليه بهذه الأجوبة قالوا وبقياس الأولى تصطر ماذا صحيح ذاك كأن أجمل ما في المرأة هو وجهها وأجيب بهذه الأجوبة الأول أنه قياس في مورد النص والقياس في مورد النص باطل ثانيا أن التعليل الذي ذكر لا يصدق أبدا على كل امرأة فكم من امرأة ليس وجهها موطن الفتنة ثالثا وهذه العلة يشترك فيها الرجل حينا مع المرأة ايه هي جمال الوجه صحيح فكم من رجل هو بارع الجمال يشترك مع المرأة في هذه العلة فهل يؤمر بستر وجه ايضا الوجه الرابع قال العلامة الالباني فان قالوا اجمل ما في المرأة وجهها قلت واجمل ما في وجهها ذالقائل مين شيخ ناصر واجمل ما في وجهها عيناها فعموها اذا إذا قلتم بساتر الوجه للجمال أنا أقول لكم وسطر العينين للجمال أيضا، فإن قيله إنما تستسن العين لضرورت الرؤية ولو سلمنا ما يمكن دفع الضرورة بال بالشد صحيح قلت. وظهور الوجه حاجة ايضا كما قال من ابن قدامة للبيع والشراء والتعامل وكذا وظهور الوجه حاجة ايضا صحيح كما قال ابن قدامة المقدس والحاجة منزلة منزلة الضرورة القياس الثاني عندهم قوله أيونا قياس النساء على أمهات المؤمنين من أمر الله لهن. أن يحتجبنا فذاك أطهر لقلوبهم لقلوبهن وقلوب الرجال وأجيب عن هذا بجواب قال الحافظ ابن حجر بأن الحجاب الأول غير الحجاب الثاني فالحجاب الأول عام والحجاب الثاني خاص ولذلك نقل أنها لهن خاصة ثانيا يقوي دعوة الخصوصية بأن الآيات جميعا آيات جميعا كانت في أحكام نساء النبي صلى الله عليه وسلم كقولي لستنك أحد من النساء وقوله لا يحل لك النساء من بعد واضح طيب القول الثاني نعم هذا عن تابعية وتفسير التابع ليس بحجة أمهلوا دعوا الإشكالات للآخر لأنها يكون في مناظرة نحارف ماشي لا بأس عندي لكن اسمعوا اسمعوا تمام المسألة وبعد ذلك يكون ما يكون لعلك تبدل رأيك في أثناء السماء وأنا أرض منك المناقشة والمناظرة في هذا القول الثاني وهو استحباب ستر وجه المرأة ويديها قول استحبابه حتى يقال بأني أدعو تبرج وسهل وذلك للأدلة الآتية ما هو مذهب الجمهور أما الدليل الأول قولوا تعالى ولا يُفْدِينَ زينتهن إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ووجه الدلالة من الآية ظاهر بما صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه تأول إلا مَا ظهر منها يعني وجهها وكفيها والخاتم قلت ثانيا وقولنا زينتهن يعني أبدانهن إلا ما ظهر من أبدانهن كالوجه الواجه والكفائي الدليل الثاني ما صح عن عائشة رضي الله عنها في تفسير قولي تعالى إلا ما ظهر منها فقالت الوجه والكفائي وكذا صح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه الدليل الثالث حديث جابر بن عبد الله عند الإمام مصر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ النساء قالت الرواية فقامت امرأة سفعاء الخدين قلت وهو ظاهر الدلالة في عدم وجوب ستر الوجه بدلالة وصف الرجلين لتلك المرأة وصفا دقيقا ما كان في خديها من السفع اشكالات وجوابها فاشكلوا حول هذا الحديث بجملة من الاشكالات نجيب عليها الاول قولهم اشكالا او استشكالا لعل ذلك كان قبل اية الجلباب لعل قلت ولعل ذلك كان بعد آية الجلباب والنصوص لا تطرد دلالاتها بالاجتماس ويجب عليهم ماذا الاثبات ان ذلك وقع بعد آية ثانية قالوا بان المرأة كانت كبيرة طاعنة في السن لأن سفع الخدين لا يكون إلا في الكبير. حديث قال سفعاء الخدين قالوا هذه المرة كانت كبير لأن سفع الخدين لا يكون إلا في المرات اللي قلت سوات في الخدين قلت وليس بلازم أن يكون السفع في الصغير في الكبير فلا يعرف هذا لغة ولا شرع. وهذا احتمال لا يرد به النص بل الرواية تقول من سطة النساء يعني من خير النساء من سطة النساء يعني من خير النساء الاشكال الثالث قولهم ان هذا كان في الصلاة قلتم وإنما كان في الخطب لا في الصلاة بدلالة أنها تكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الرابع ما صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كان الفضل رضي ف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خطف أو من خطف من خطف وكانت حسناء وضيئة فاتفق الفضل ينظر إليها وتنظر إليه والنبي صلى الله عليه وسلم يحول وجهه ويقول رأيت شابا وشابة لم آمن عليهم الشيطان قلت وفي دلالة ظاهرة على مشروعية اظهار الوجه بدلالة نظري الفضل اليها وان الانتقاب لا يجب على الجميلة اش كانت المرأة جميلة وضيئة قلت نعم وجوابنا قلت او اشكالات وجوابه قالوا بان المرأة كانت كبيرة وجوابنا ان تمام الرواية انها كانت شابة وقولهم هذا من الاحتمال الذي لا تطرد به دلالة النص ثانيا قولهم بأن المرأة كانت محرمة قلت والرد عليه أن الرواية كانت في يوم النحر أو في أيام منه والمرأة في أيام منه تكون حلالا إلا من الجماع قولهم بأن هذا كان قبل آية الحجاب أو آية الجلباب وهذا باطل أيضا لأنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي حجة واحدة باتفاق وقعت قبل موته بثمانين يوما قولهم رابعا أنه طفق ينظر إليه يعني إلى ملابسها وجينتها والمرأة في الحج تلبس المورد قلت وهذا باطل ايضا لان اصل النظر لغة الى ماذا الى الوجه خاصة اذا تعدى فعل النظر بحرص القرئة الى وإلا فما قيمت وصفها بأنها إيه حسناء وضيئة أليس قبل قد قالوا بأن الجمال يكون في الوجه الدليل الخامس ما صح أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها عليه ليخطبها؟ تصوب النظر وصعده إليه كذا قال الراوي حتى قام رجل من المؤمنين فقال أنكشنيها يا رسول الله والجواب عنه من وجوه أو وجه الدلالة منه أن الراوي رآها ووصفها بأنها قامت وجلست وأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها وصوب النظر وصعد وهذا فيه أنها كانت كاشفة لوجهه فإن قيف بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاطبا ينظر صحيح فما بال من حوله فما بال من حوله فإنقيث إشكال الثاني أن هذا كان قبل آية الجلباب قلنا اثبت والنصوص لا تدفع دلالتها بمثل هذا الاجتمال الإشكال الثالث فإنقيث بأنه صوب النظر وصعده يعني إلى ملابسها والسيابها قلت وهذه ظاهرية وجمود إذ أطل النظر في اللغة إلى الوجه الدليل رقم كم؟ كم؟ السادس صيب نقول حسبكم هذا اليوم ما هو الله أكبر يقول إن في حديث المرأة الوضيئه الحسناء انها كانت ترتدي نقابا خفيفا أليست هذه ظاهريه الرواية قلت فق ينظر إليها وتنظر إليه هل يفهم أحد من العرب أنه ينظر إلى ماذا إلى نقابها تق... حتى لو كان النقاب خذيفا بليس على شرط الانتقاب لذا هذا ظاط هذه ظاهرية وجمود قلت أمهل أمهل حتى أن ننتهي من المشألة فقد ذكرت كم دليلا طيب بقي ما يخارب الأربعة عشر دليل نعم وقال نزيد على العشرين ثم بعد ذلك نرجح ولكم بعد ذلك أن تقولوا ما تقولون نصلي صلاة المغرب إذ لا يحسن تأخير المغرب فإن من السنة تعجيل ثم بعد المغرب نجلس مع الدرس الأول من دروسنا في التفسير إن شاء الله عز وجل